إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ مُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ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 ق الأرَعيتُم إج على اللهَّ عَلَكُم الليلى صَغْمَدًا إ يَومِ القامَةِ مَنْ إلَهُ غَير اللهَّه يَأتيكُم بِضام أَفَل تَسمَعُون قُلْ الأأَرأيتُم إجَ علىى اللهَّهُ عَلَكُم النَّه رَسَرمدًا إلى يَومِ القِيامَة مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِتَسْكُنُوا فِيهِ أَفَلَا تَبْصِرُونَ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ, ولتبتغوا من فضله وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتَهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي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 تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ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 له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لا ات وهو السميع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرا عنهم سيئاتهم ولنجزيانهم ولنجزيانهم احسنا الذي كانوا يعملون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 وَلَا يُسْأَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهَا أُولَٰئِكَ يَيْأَسُونَ مِن رَّحْمَتِ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 114. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار 115. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 116. وقال إنما إِلَٰهِي أَوْثَنًا وَدَّةَ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْثُرُ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن ناصرين.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 وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا لُطْفًا نَّسِئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذِرَاعًا وَضَاقَ بِهِمْ ذِرَاعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ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 وَزَييَنَ لَهُ الشَّيطانوا عَْمالَهُم فَصَدَّهُم عَ السَّبين وَكَانوا مُستَ بِصِدينين وَقَونَ وَفِعَوونَ وَهَا م وَلَقَد جَاءهُمّ سَابِبَينَاتِ تَسَكذَروا فِي الأبض وَمَا كانَوا سَابِقين. فكلا اخذنا بلنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا 116. وأنفسهم يظلمون 117. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت, كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون